وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آبرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سوا لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل من سالك الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد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 وعلى الاقتداء به ولذلك فقد حمل جمهور الأصوليين هذه الآية على استحبار التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأحواله فإذا اقتدى العبد برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله فهو مثام ومأجور سواء في ذلك ما يتعلق بالعادات والجبلة أو ما يتعلق بالتشريع. لا شك أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع أمر مأمور به على الوجوب أو على الندب فمن فعل ذلك فهو مأجور ولا خلاف في ذلك سوى ما استقل به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الخلق وهي الخصوصيات أي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال فهي لا تدخل في عموم التشريح بل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس امر من أمور الشريعة يختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الخلق إلا بدليل يدل على تلك الخصوصية وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له إذن هذا يدل على أن الخصوصية تحتاج إلى دليل يدل عليه وسوى ذلك فإن التاسي به صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال أمر مندوب إليه إذا كان الأمر كذلك فإننا نقف على قبسات من حال النبي صلى الله عليه وسلم مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه قبسات وإشاراته نشير إليها لنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنسير على دربه أقول إخوة الكرام إن كثيراً من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبلات والعادات. يعني في الأمور التي تتعلق بالأعراف، كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ربما كان يسير في سفر، فيمر على شجرة، فيقف تحتها، أو يقيل تحت تلك الشجرة، وربما كان ابن عمر رضي الله عنه سائرا في طريق، فيأخذ طريقا آخر. فيسال عن أفعاله فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأنا أفعله إذن ابن عمر رضي الله عنه كان يتأسى به صلى الله عليه وسلم حتى في العادات والجبلات الأمور العادية كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فاحتاج إلى القيلولة تحت شجرة في وقت ما ابن عمر رضي الله عنه إذا مر في نفس الطريق ويأتي عند تلك الشجرة يقيل تحتها لأنه رأى حبيبه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصدره مفتوح يعني لم يُزرّوا تلك الأزرار فكان رضي الله عنه لا يُزرّوا تلك الأزرار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرآه ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لحاجة ما لكنها المحبة إخوة الكرام إنها المحبة رأى حبيبه يفعل شيئا فأحب أن يقتلي به في جميع أحواله يقول انس بن مالك رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فاحببت التباء صار يحبه لأنه رأى حبيبه صلى الله عليه وسلم يتنبعه ويأكله إنها المحبة الصادقة وإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد خلق الله ولم يأتي أحد بعده ولا قبله أكثر عبادة لله جل وعلا أو أحسن عبادة لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما إذا قرأنا سير السلف الصالحين رأينا من السلف من كان يكثر في بعض أنواع العبادات بصورة عظيمة جداً ربما يفوق فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن يفعل ذلك في نوع من أنواع العبادات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يجمع بين جميع العبادات في تكامل صلى الله عليه وسلم من السلف من كان يصلي النوافل في اليوم والليلة دون الفراغ سنسمي ركعه كما ثبت عن الامام أحمد رحمه الله تعالى لكنه في نوع اخر من انواع العبادات اما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يقوم الليل وينام ويقود الجيوش ويصلح بين الناس صلى الله عليه وسلم ويجلس مع اهل بيته ونسائه ويعلم المسلمين وهو في حاجاتهم يقضي بينهم كل هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو التكامل في العبادات ورد أن ثلاثه نفل أو خمسة في بعض الروايات أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادته فأخبروا بها فكأنهم تقالوها فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر لهم ما تقدم من زنبه وما تأخر يعني نحن نحتاج إلى مزيد من العبادات نزيد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفرت له الذنوب وأقيلت عنه العسارات فهو لا شك في أعلى درجات الجنات أما نحن فمقصرون فقال بعضهم ان ولا أستر. وقال الاخر واما انا فاصوم ولا افطر ولا أفتر. وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء وقال الرابع واما انا فلا اكل اللحم وقال الخامس واما أنا القام أراد أن يعلمه شيئا وأن ينبهه قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية ولكن هذه مقدمه حتى لا يظن أحد أنه اعبد لله جل وعلا أو أنه أشد خشية لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يدخل اليه الشيطان فيسيء الظن فيستعظم عبادته ويظن انه افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العباده ساراه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقع الانزال اتقاكم واشدكم له خشيه لكني اقوم وانام ورصومي وافطر واتزوج النساء وهذه او تلك سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني والمقصود بسنتها هنا الطريقه اي تلك طريقتي وهذا هدي فمن رغب عنه فليس مني فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادته متكامله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن بعض السلف انه عندما اخبر بموت ولده فضحك اراد ان يدفع الجزع عن نفسه فضحك قال وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده الذي كان عنده تكامل لما مات ولده بكى صلى الله عليه وسلم لكنه ما جزع ولما حمل ظلام بين يديه أمامة ابن الزينة لما حملها بين يديه ونفسها تقعقع كأنها شن بكى فقال له معاذ ما هذا المكاء يا رسول الله قال إنها رحمة من, السلف من اراد أن يدفع هذا الجزع وخاف ان يقع في الجزع لموت ولده له بشيء غير منطقي اما بمن فيضحك اثار غير منطقي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تلك الامور في افضل سوره واحسنها ورد في السنن ان عبيد بن عمير سأل ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه عن أعجب ما راته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت جاءني ليلة فقال لي يا عائشة زاريني أعبد ربي فقالت يا رسول الله والله إني أحب طبقك ولكن امسر هواك أي ما تحب قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بينها وبين المسجد ست له بلال بالصلاة فرأى الدموع على وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى الدموع قال أتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر في بعض الروايات أخرى أن الذي قالت له ذلك عائشة وربما تعددت المواقف يعني حدث هذا اكثر من مره فقال بلال اتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر إن أحدنا ربما يبكي في صلاته على كثره ذنوبه على تقصيره في جنب الله عز وجل لكن الذي غفرت له الذنوب واقيلت عنه العثرات ورفعت له الدرجات وامن الفزع وكان في أعلى درجات الجنات فعلى أي شيء يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي الليلة آية أو آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبعها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى اخر الايات وفي روايه اخرى ان عائشه رضوان الله عليها لما سألته عن ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا يعني ان كان الله قد احسن الي بمغفره الذنوب ورفعه الدرجات افلا اشكر الله جل وعلا على ذلك يقول عليهم رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر والحديث بسنن الترمذي اسناد الحسن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجد من السير ثم لما جن الليل نمنا ولم يبقى احد سوى النبي صلى الله عليه وسلم عند شجره قائم يصلي قال فرايته يقرأ القران ويبكي ويركع ويبكي ويسجد ويبكي صلى الله عليه وسلم هذا نبيكم الذي غفرت له الذنوب كان يقوم من الليل حتى تلم تتورم قدماه وبمجموع روايات هذا الحديث حتى تتورم قدماه حتى تزلع تتفطر يعني تتشقق من شده التورم حتى تتورم ساقاه يعني تخيل الورم انتقل من قدميه وهو صابر على العباده حتى ازداد الورم فانتقل الى الساقين وهو وهو صلى الله عليه وسلم صادق فهديك عبادة من غفرت له الذنوب فكيف نحو إخوة الكرام هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعلم وكان أرفق الناس بأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحب الكرام يقول معاويه بن الحكم السلمي وقد كان في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في الصلاه فحمد الله فشمدته قلت يرحمك الله قال فرماني الناس بابصارهم فقلت واتكل ام ما ماذا لكم او ماذا تنظرون الي كلمه الصد قال فضربوا على افخاذهم علمت انهم يصمتونني لكني سكت فبعد ان انتهى من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني بل قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هي لقراءة القرآن ولذكر الله وللتكبير وللتكبير كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما رفيقا ولما جاء صحابي والحديث في الصحيحين وبال في طائفه المسجد فهم به الناس فقال دعوه لا تثرموه لا تقطعوا عليه مولا فبعد أن انهى الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بيراقة ذلو او ذنوب دلوب او ذنوبين على بوله. ثم دعاه و... وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصدر فيها شيء من القدر إنما هي لذكر الله عز وجل وللصلاه ولتلاوة القرآن فقال الرجل اللهم اغفر لي ولمحمد أو اللهم ارحمني ومحمدك ولا ترحم لحدا سوى لنا. قال يا هذا لقد حجبت واسعا لان الله جل وعلا قال ورحمته وسعت كل شيء لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شاب قال يا رسول الله اذن لي ان ازني قال فهمنا به الناس وقال ما لهم ما لهم ما تقول امام النبي صلى الله عليه وسلم تستبدله في السنه في الفاحشه فقال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسها ثم قال له أترضاها لأمك قال لا جعلني الله في ذلك قال وكذلك الناس لا يرضونه لأماتهم أترضاه لأختك قال لا جعلني الله في ذلك قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم أترضاه لابنتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ والرجل يقول لا جعل لله في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك الناس لا يرضونه فعمله النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه حجه عقلية منطقيه خاطب عقله ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وحص فرجه اللهم اغفر ذنبه وحص فرجه فاستقام الرجل بعد ذلك إنه المعلم صلى الله عليه وسلم ونعم المعلم كان من أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأطفال معاملة حكيمة حتى أنه كان يحببهم ويجلب ويأخذ بقلوبهم إلى هذا الدين لا كما يفعل بعضنا ربما يطرد بعض الصبية من المسجد فيكرهون الدين ويكرهون المساجد وتصير عندهم عقده بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الإيمان الأكبر يتلطف مع الاطفال الصغار لما مرض لما يقول انس بن مالك رضي الله عنه والحديث في الصحيحين كان لي اخ فطيم مفطوم لسه يعني عنده سنتين ثلاثه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه وكان يكنيه لابي عمي فدخل عليه مره فرآه حزينا فقال ما لابي ما عمي قالوا ماذا نغره يا رسول الله عصوك ما يلعب به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول له أبا عمير ما فعل النغير أبا عمير ما فعل النغير وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان المدينة فيمسه على روسه كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه وهكذا إخوة الكرام إن الحديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاملته لسائل الناس تحتاج إلى خطب كثير إنما هي قبسات ووقفات أردت فقط أن أنبه نفسي وإخواني أنه ينبغي علينا أن نعود إلى هديه وأن نقتبي بسنته وأن نتتبع سيرته صلى الله عليه وسلم لنعمل لا نتكلم أولا لنبكي إنما نتتبع سيرته ونعمل بها ونطبقها حتى يخرج هذا الجيل الذي يعبد الله جل وعلا على بصيره الذي يعز الامه فإذ رجعنا إلى كتاب ربنا وتمسكنا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم عزت الامه بفضل الله عز وجل وأنزل الله جل وعلا علينا الخيرات والبركات. تفجرت البركات والخيرات من الارض ونزلت من السماء فان الله جل وعلا يحجب الخير عن الناس بسبب ذنوبهم وبعدهم عن طاعه ربهم صلى يتنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم اصغر عوراتنا وامن وعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن ومن فرجنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال اللهم اصل الاسلام واحز المسلمين اللهم نسؤ اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل المؤمنين على الكافرين سلطان المبينة أقلهم لي هذا الله يولا وأقل